言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉をを言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言を言葉を言葉を言葉を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 نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ب ر ي م وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا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 わずか الت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا ع و ر إِن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 「わかるぞ」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 الله كان غ ف وكان ر رحيما ورد ا الله الذين ف ر و بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله و وكفى ا خيرا ا ل المؤمنين ا ل قويا ت ا ل ك ا الله ن ق و عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم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 وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا ج موسوعه ي ل إ ن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ر اللَّهَ و و ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه أ د ا ل ا س ل ا ت م ن ه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 お من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن من ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 「わこんな في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الص الزكاه واطعنا الله ورسوله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 んー المسلمين و المسلمات و المؤمنين و ا ل م ؤ, م ؤ م ت, ت ي ن و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 وَإِذْ تَقُولُ وَأَنْعَمْتَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ وَتُخْفِي لِلَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ أن عَلَيْهِ عَلَيْكَ اللَّهَ في في في في اللَّهُ فِي أَنْعَمَ نَفْسِكَ أَمْسِكْ مَ ا ا「私の思い出 ل 忘れずに」「私の思い出を忘れずに」「私の思い出を忘 ش ずに」 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 「私の思い出を忘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 私たちは今日は ل たちの思いを語 ن のは私たちの思いを ه る فمالكم ع ل ي ه る 「やあい يها النبي انا احللنا لك ازواجك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 私たちは今日はンのように思い出してくれている方々を思い出してくれている方々を思い出してくれている方 ما فرضنا عليهم في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 بيا ا ي ؤ ذ ن لكم إ ل ى ط ع ا م ي و ي ر ن ا ل ر ي ن إ ن ا هو لكن إ ذ ا د ع ي ت م ولكن اذا دريتم ف د خ ل و ا ف إ ذ ا طعمتم فانتشرو ا ولا م س ت أ ن س ي ن ل حديث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 ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا ازواجه من بعده أ ب د ا إن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 私はね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 ولذين يؤذون الله ورسوله ل ع ن ه م الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وعدلهم أ عذاب مهينا ولذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب ا ا و ا فقد احتملوا بهتانه و إ ث م مبين يا أ ي ه ا النبي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 ولكن يجب ان يكون ه ن ا و اشخاص يجب ان يكون هناك ل اشخاص يجب ان يكون م هناك ل اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص